لم يتم تزجيلها من الإخوة قال فيها الله جلاله سما اشتروا هي أنفسهم كان الكلام على اليهود أنهم كانوا يستفتحون الذين كفروا بمحمد بصفات محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون انه سيظهر نبي وهذا الزمان زمان نبي سيظهر ونقتلكم معه فلما جاءهم عرفوا كفروا به معاذ كان يمر علي يقول لا هل تتقون الله أما كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم عليكم السلام عليكم السلام وبركاته قال الله تعالى بإسم اشتروا بي أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغي أن, أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب والكافرين عذابهم هم قوم بهت قوم لهم الحسد حسدوا العرب أن جاء النبي الخاتم منهم حاسدوا حسدا عظيما حسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم وعادلو عن الحق إلى الباطل وشروا بانفسهم وبعوا انفسهم دينهم بثمن بخس دراهم معدوده بل كانوا في انفسهم من الزاهدين قال الله تعالى سمى اشتروا به انفسهم باعوا انفسهم بثمن بخس درهم معدوده كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بدلاً من مؤازرته والوقوف معه ونصرته لأنه التوراة امتلأت بصفات النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا أمنوا به لهم أجران لكنهم كفروا بالله وجحدوا بآيات الله وعصوا رسله قال الله تعالى بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده يعني حملهم على ذلك البغي والحسد والقرغية تغيبت كثيرا يا اسيا لما, لما تغيبت كثيرا ما الذي جعلك تتغيبين لما لما تغيبت طالب بغيا أن ينزل الله من فضل على من يشاء من عباده هذا أو الحسد الذي امتلأ امتلأت قلوبهم به والحقد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وعلى وعلى أصحاب فباءوا بغضب على غضب قال ابن عباس في الغضب على الغضب فغاضب عليهم فيما كانوا عند من التوراة فيها معهم وغاضب بكفرهم بهذا النبي الأمين الذي قد رأوا ووجدوا عيانا صفات, صفات وسمات شخصيته في كتبهم ولكنهم كفروا بالله جل في وهنا في معنى باء استوجبوا فباءوا بغضب من على غضب يعني استوجبوا غضبا واستحقوا غضبا على غضب واستقر بينه غضب الله تعالى فقال أبو العالية غضب الله عليهم بكفرين بالإنجيل وبعيسى ابن مريم وأرادوا قتله ثم غضب الله عليهم بكفرين بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفرين بالقرآن والعكِرمة وقاتادة مثله وقوله تعالى وللكافرين عذاب مهين عليكم سلام عليكم ظل هنا بهم كفروا حسدا وحقدا ولذلك قال باءوا بغضب على غضب قال الله تعالى والكافرين عذاب مهين لما كان كفرهم سببه البغي والحسد والحقد الذي امتلى في قلوبهم وانشأ ذلك التكبر أنهم تجبروا وتكبروا وتعالوا ونظروا إلى النبي فواجدوا أنفسهم أرفع مكانة زعموا خيابهم الله ولم يعرفوا لنبينا حقه ولذلك منعهم الله من الإيمان به من الإيمان به أنتم ترون بأن الله اذا اراد شيئا له اسبابه اسيا كيف أمانت بموسى عليه السلام عند راته قالت قر عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا فكبرهم رعاهم إذا قال الله تعالى ان الذين يستكبرون عن عباده سيدخلون جهنم داخرين اي صاغرين مذلين دليلين راغمين حقيرين نعم روى أحمد احمد بن عمرو مش عارف النبي جدي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيام امثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار نعوذ, نعوذ بالله من غضب الله وإن كان في الإسناد كلام راه أحمد وابن أبي حاتم أيضا في التفسير وعبد الرزق المصنف قال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا قالوا الكافرين عذابهم مهين فيه الصغار فيه الذل فيه المهانة فيه التقريع والتوبيخ أولا قبل النزول يا وسيقى الذين كفروا بلا جهنم زمر حتى اذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها لم يأتكم ونسروا منكم يقصون عليكم آياتي ربكم ونظرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبوا جهنم خالدين فيها فالبئة السماسة والمتكبرين ممتاز رضي الله عنك يا رضي الله عنك. قال تعالى عنهم واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق من ربنا مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم لجن بعده وأنتم ظالمون. هم كذبا كذبا لهم الحقد والحسد ولهم الكبر الذي ملأ قلوبهم يتكبرون على رسل الله ويتجبرون في الأرض وترهم يعني يجحدون بكل آية رضي الله عنكم. قال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا أهل لليهود أبثل يهودنا الكتاب آمنوا بما أنزل الله بما أنزل الله من القرآن والآيات العظام بما أنزل الله من الصفات والسمات لمحمد صلى الله عليه وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وآمنوا بما آتى به من القرآن وصدقوه واتبعوه وانصروه لعل ذلك يكون يعني الأحسن لكم قالوا نؤمن بما أنزل علينا أيك فينا الإيمان قالوا نؤمن بما أنزل علينا يكفينا ما أنزل علينا من التوراة نؤمن بها والله دل في علاه قال يكفونا بعض يؤمنون بعض يكفون ويكفونا ببعض وي يريدون أن يفرقوا بين بين الله وي يريدون أن يتخذوا من ذلك سبيلا آمين قال الله تعالى ويكفون بما وراءه يعني مما بعده هو الحق مصدقا لما مصدق معهم هم يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويعلمون أنه جاء بشريعة ان تصدق ما كان في التوراة وتنسخ لهم أحكاما وتصدق ما كان في الإنجيل وتنسخ لهم أحكاما وعالموا بأنه نبي الحق وأن الله تعالى أنزل يعني صفات هذا النبي الحق في التوراة وفي الإنجيل تغيبتي اليوم يا في العصر أردناك يا عماد أحسن الله عليك قال ما أنزل علينا يكفينا بما أنزل علينا من التغرات ويكفرنا من رأه على محمد والقرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق مصدق لما معه ويعلمون أنه ما أنزل الله على صفات وسمات محمد للتغرات إلا الحق وأنه هو النبي الحق وأنه ما جاء به هو الحق وزال الله تعالى عنهم الذين أتناموا الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وقد قال الله تعالى معاتبًا نعم ومقرعا قال الله عليكم السلام وبركاته حي اهلا بكم قال فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين زعمتم ايمانا فلما قتلتم انبياء الله الا إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان كيف كيف قتلتم وتجرأتم على الانبياء فانتم قتلت عيسى عليه السلام وين كنتم لا تقتل ما قتلتموه عليكم السلام عليكم السلام وبركاته. ما قتلتموه كما قال الله تعالى وما قتلوه ما صربوه ما قتلوه ما ولكن شبه لهم الذين اختلوا فيه لا في شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا وما قتلوه يقينا لكنهم كتبوا عند ربهم أنهم قتلت عيسى السلام وقتلوا زكريا وقتلوا يحيى <تصفيق> وأرادوا قتل نبينا صلى الله عليه وسلم عندما سمموا الازراق وايضا عندما سحروا لبيد بن الاعصم عليه من الله ما يستحقون ففي حقيقه امر اليهود انهم يتبعون الهوى والآراء والتشهي والذوق والوجد كأصل يعني كمن في عصيل هنا يتخذون الهوى سبيلا وليس الأمر على الإيمان بل على على على الهوى والذوق كان الله في عونكم كان الله في قال الله تعالى فكل فكلما جاءكم فكلما جاءكم رسولهم لمالته وأنفوسكم استقرتم ففريق كذبتهم وفريق تقتلون وهذا كان داء هؤلاء لأنهم قوم في الملحصد والحقد والكفر المبين والزائر قل الله تعالى قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل أن كنتم مؤمنين ولا جاءكم موسى بالبيانات أي بالآيات الواضحة الدلائل البينات الظاهرة القاهرة نعم وهذه الآيات كانت كثيرة على فرعون من معه الـ الـ الـ الـ الطفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا آيات عظيمة من آيات الله جلال فعله وفرق البحر بهم وأيضا أنزل عيم المن والسلوى من السماء وانفرجت وانفجرت الأحجار مياها لهم كل هذه آيات عظيمة لهم رجل الله عنكم فيقول الله تعالى ولقد جاءكم موسى البنات ثم اتخذتم الا يشوفون العتو العتو والجحود والكفر المبين ثم اتخذتم الا من بعده وانتم وانتم يعني انتم من بعد موسى عليه السلام ذهبتم عندما ذهب الى الطور لملاقاه ربه الى الفعلاء صرع لكم صرع لكم هذا الرجل الذي صار فتنة لكم صنع لكم عجلا فعبتوه من دون الله جلال فعلان كما قال الله تعالى واتخذق من موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار وأنتم ظالمون حالة كونكم ظالمين تعبدون العجل من دون الله جلال فعلها. عبدون العجلة من دون الله جلال في وماذا فعلتم أنتم عبدتم من عجلة من دون الله جلال علاه. كفرتم بآية الله جلال فعله تجرأتم على قتل الأنبياء حقد وحسد في القلوب دفين ظهر ونضح على أفعالكم وعلى, وعلى إيمانكم لذلك ف قوم هود أو لهود هم أعتى أهل الأرض وهم أضلا ناس في الأرض وهم أضغى من الناس في الأرض قوم لعنهم الله السابع مسألة ناس الله الأشعلاء يعني أن يجعلنا من الثابتين على على على الإسلام واجعلنا من الصادقين المصدقين المخلصين المخلصين واجعلنا من من تعلم التعبد مثل من, من الناس شوف قال الله تعالى ولما سقط في عاديهم ورأوا أنهم قد يضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا وغفر لنا كلنا الخاسرين كيف وأنتم قد تجرأتم على الله جل وعلا كيف وأنتم يعني تجرأتم على الله جل الفعلاء بوصفه بالنقص تجرأتم على رسل الله باتهامكم لهم بالجنون وبالسحر وأيضا بالمكر والخداع وأيضا اتهامكم لهم لهم أو, أو جرأتكم عليهم بقتلهم والكيد والمكر لهم كما حدث مع زكريا ويحيا كما حدث مع عيسى عليه السلام وقد, وقد, وقد حاولوا قد كان قتل عيسى عليه السلام وما قتلوه وما سربوه ولكن شبه لهم بل ومحاولاتهم كانت مستميتة في قتل النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكلمت ذراع الشائط وقالت إني مسمومة واتى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ما اردتم قالوا إن كنت نبيا فإن الله سينجيك وإن لم تكن نبيا أرحان الله منك عنهم كادوا من أجل أن يقتلوا فانظر كيف كانوا كان هؤلاء القوم ما بأنهم عارموا يقينها أنه أتى بالحق والله أرسله بالحق لكنهم قوم بهت قوم يكفرون قوم يجحدون أرادوا الدنيا ما أرادوا الأخيرة لذلك ما يعني ما وثقوا فيما ينزل عليهم من من نوسله قالوا لن نصبر على طعام واحد فدوا فالعربك يخلج جنانا من الأرض مما, الأرض مما تنبت الأرض من بقلها وقصهاها وفومها وعادسها وبصليها قال أتا الذي هو ادنى بالذي هو خير يهبطوا مصر فهم قوم بهت كما قلنا قوم يجحدون قوم قد كفروا بالله ما إلا تكبرا وتجبرا على الله فكيف بمن دونهم أما عن دينين فشروا بثمن بخس دراهم معدودة الفواد المستنبطة ارتباط الظاهر بالباطن ارتباطا وثيقا ولذلك قال بسماء ولكم بإيمانكم إن كنتم مؤمنين أو كان ما في القلب حقا لنضح على الجوارح واتفق لفترق واختلفا من نفسه مستغنية عن الله جل فقد خزله الله هكذا رهود قانون بما أنزل علينا أعظم الجحود استبدال نعائم الله بالكفران به بعد النعمة أكفرون بعدما أنقذ الله جل الفعلاء وأنفلق البحر إلى فقتين منظرنا فوجدناهم قد قاموا وقالوا جعلنا إلها كما لهم اله كفروا بالله تلف قالوا جعلنا إلها كما لهم اله قال انكم قوم تجهدون وهذا كما قلنا من من حقدهم نوقفنا في ايات